Book two. CO do. یثنا و در رستوران فی المطعم چهار. فی المطعم چهار. یک پرس سیب زمینی سرخ کرده با کچاب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب و 2 طرس سيخ سرخ كرده با سوس مايونيز و اثنان مع المايونيز و اثنان مع المايونيز و 3 طرس كرده با خردل و سجق محمر مع الخردل المسترد وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. كنوا ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ لوبيا داريد. عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ غول کلام دارید؟ عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ من زرت دوست دارم بخورم. احب اكل الزره. احب اكل الزره. من خيار دوست دارم بخورم. احب اكل الخيار. احب اكل الخیار. من گوجه فرنگی دوست دارم بخورم احب اكل الطماطم احب اكل الطماطم پیازچه دوست دارید بخورید الكراف. اتحب ایضا اكل الكراث اتحب ایضا اكل الكراث ترشی كلم دوست دارید بخورید أتحب أيضا اكل مخلل ملفوف. أتحب أيضا اكل مخلل ملفوف. عدس دوستاري بخريد. أتحب أيضا اكل العدس. أتحب أيضا اكل العدس. حبيج دوستاري بخري. أتحب أيضا اكل الجزر. اتحب أيضا اكل الجزر بروكلي دوستاري بخوري اتحب أيضا اكل البروكلي اتحب أيضا اكل البروكلي فلفل سبز دوستاري بخوري أتحب أيضا اكل الفلفل الحلو اتحب أيضا اكل الفلفل الحلو من بياض دوست ندارم لا أحب البصل لا أحب البصل من از زيتون خشم نمی آيات لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون من از قرج خشم نمی آيات لا أحب الفطر لا أحب الفطر.